موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض ان لشيء خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى للمجرمون ناك رؤوسهم عند ربينا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا مقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنم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 من كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤاب فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤاهم النار كلما أرادوا أي يخرج منها فسقوا فمؤاهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم لوط عذاب النار الذي كنتم به تكلبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب كبرن علهم يرجعون.